الْيَوْمَ ظُرْنَا إِلَّا أَنْتَ آتِيَ جُمُورَ الْمَلَائِكَةِ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيهِ إِيمَانًا أَخْرَى إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا ம ஈசுமயு ம انْتِفَلَغُوا عَشْرٌ أُنثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَاءُ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينِ كِيَ مَنِ لَّائِب رَهِى مَحَن وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحي آي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المؤمن أَوْلَى يُرْضَا اللَّهُ أَبْغِيَ بُنْ وَهُوَ بُكْرُ لِلشَّيْءِ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُوا زَوَارِى تُزْرَى خَرًا ثُمَّ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَرْجِعِكُمْ فَيُنبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تَذِفُون وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَقًا وق فوق بعض درجات ليبلغكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإ ஊர் له فور راحي